الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة بصحبة الحمد العالمين والسلام على رسول الله الأمين وأصحابه النبي الله وبالوقوف جوانب لله على رسول وعلى آله صلى عليه وسلم على أجمعين تسعدون وأسعد رب ر بعض ي س ت ا ل م ش ر ق ة ا ل ع ط ر ة حقا ف إ ن ه لم يوجد في التاريخ مثله ما من أ ح د يؤثر إ ل ا ويؤثر في ط ب ق ة دون ط ب ق ة ويعرفه أ ن ا س دون أ ن ا س بعضهم تخصص في النخب وفي المثقفين كما يقولون لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عنه ما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين ولذلك سوف أ ت ح د ث في هذه ا ل ع ج ا ل ة و ا ل س ا ن ح ة عن اعتنائه بالضعفاء واهتمامه بالمساكين و أ س م ي ت ه ا مواساته صلى الله عليه وسلم للضعفاء والمساكين واخترت ذلك ل أ ن ي أ ر ى أ ن المجتمع يتجه اتجاه ا ماديا في علاقاته ا ل ا ج ت م ا ع ي ة يعني باختصار ممكن اقول ب ا ل د ر ج ة الناس بغونا س و ج ا ه ا ت و ن ا س ناسات المسكين زول بجيب ي خبر ه مفي ا ه يعيا و ي ق و م ويمرض ويقول ر بدم سجف زول بجيب ي خبر ه مفي ا ال ع ن د ه ق ر و ش الناس اتكبو ا عليه حتى نمكن ا اديك مثال بسيط ممكن اضحكك لو لاحظت بك ي ب الناس قاعدين في بروش في س ر ا ي ر وكراسي ن قاعدين ا س في كراسي يجي زول يوقف عربيته ف خ م ة وما شاء الله شكله ق ي ا ف ة و ش ا ي ل ة و ع ص ا ي ة وحي ج م ي ل ة يقول ا ل ف ا ت ح ة بالله ا لعنده ل ي ع ل ا ق ة مع الميت والمعد ع ل ا ق ة يقول ا ل ف ا ت ح ة ا ل ف ا ت ح ة يقوموا يجي واحد مسكين ب ت ع ك ا ر ه يوقف الكارو يجي يقول ا ل ف ا ت ح ة يقول له ناس ا ل ف ا ت ح ة قدام ي ع ن يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان هناك امر ي ق و س لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان ه ا ك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول ن ت ا ئ ج ا ل م ذ ه ل ة ل ذ لك رغم قلة ا ل و س ي ل ة ف م ن ذ ا ا ل ذ ي ي ج ر لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان ه ن ا ل ا م يقول لك ان ب ن ا ك امر يقول لك ا ه ن ا م ر ت ي ن في, في ك ت ا ب ه ت ا ر ي خ ت ر ك ي ا و ك ا ن يحب المواساه يقول إ ن ي أ ح ر ج على حق ا ل ض ع ي ف ي ن ب ا ل ش د ة جدا ا ل م ر أ ة واليتيم أ ص ل ا ه ج ل ا ل مساكن و ج ا ل ض عفا ء هذا نبينا فسعدوا به يا أخي سبحان الله والله يا اخواننا استغرب يعني يعني هذا النبل و ل ه ذ ه المروءه ا ل ع ا ل ي ة يضحي ب ك ب ش ي ن أ م ل ح ي ن أ ق ر ن ي ن يقول هذا عني وهذا عمن لم يضحي من أ م ت ي يا سلام يا أ خ ي ش ا ه ل هم الناس يا أ خ ي ورد في صحيح مسلم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق ر أ قول ابراهيم عليه السلام رب إ ن ه ن أ ض ل ن كثيرا من الناس فمن تبعني ف إ ن ه مني ومن عصاني ف إ ن ك غفور رحيم وقول عيسى عليه السلام ان تعذبهم ف إ ن ه م عبادك وان تغفر لهم قال وبكى فقال الله لجبريل و هو أ ع ل م و ذ ه ب إ ل ى محمد الحديث في ا ل صح ي ح مسلم و ساله ما الذي يبكي ه فجاء ق ا ل جبريل ربك يقول لك يا محمد ما يبكي ك ق ا ل يا جبريل أ م ت ي أ م ت ي ف أ و حاله ى ل إ ل ى جبريل أ ن ق ل له إ ن لنسو ن ء ك ف ي أ م ت ك ن ح ن أ م ت ك ا ب ج ع و ج ة و ن ح ن أ م ت ك د ي ح ن ح ف ظ ل ك و ح ن ر حملك ه وجاء ليحمل هم الناس روى ا ل إ م ا م مسلم في الصحيح أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها سئلت أ ص ل ا النبي صلى الله عليه وسلم جالسه قالت نعم بعد أ ن حطمه الناس يا ا ل سلام والله العظيم حجاج ا بغض كذا أ س م ع الحديثه شتعرف ان هو جلل ا مساكين كيف وكيف كان بواسيم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا أ ر د ت أ ن يلين الله قلبك ف أ ط ع م مسكينه أ و يمسح ر أ س يتيم إ خ و ا ن ن ا جربت و ا ا ل شده نحن ا ل آ ن في شهر الجود في شهر الكرم أ ن ب ي ص الله ل ي ه في رمضان كان كالريح ا ل م ر س ل ة بالخير هل جربت تلين ه قلبك والحديث في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة حديث رقم ثمانمئه اربعه وخمسين اذا أ ر د ت أ ن يلين الله قلبك ف أ ط ع م مسكينه او يمسح ر أ س يتيم يا ا ل سلام يا ا ل سلام والله أ ن ا معجب جدا ب الذي يهتم ب أ م ر المساكين ويتواضع ويسمعهم ويجالسهم كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يجيب د ع و ة المملوك يا أ خ ي و أ ج ز العزم وهم شلوا وكان يحب الفقراء قال عثمان رضي الله تعالى عنه يا ا ل سلام عليكم الله اسمعوا الكلام ده قال عثمان وقصى ع ا ل منبر إ ن صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر كان يعود مريضنا ويتبع جنائزنا ويواسين ا بالقليل والكثير أسا ك د ه ق ل ت من أ خ ل ا ق ه ا ل ع ا ل ي ة نحن نستفيد د لنبقى م ث ل ه أ ق ل ش ي ء أ ن تشبها ان تشبها ب ا ل ك ر ا م فلاه ح كان إ ذ ا أ ع ط ا ه أ ح د ه د ي ة يسعى ويجتهد في أن ي ع ط ي ه مثلها ي ك ا ف ئ ب ا ل ه د ي ة ي يا سلام يا سلام شوفكلام ع ث م ا ن ر ا ن ا ل ع ن و جال وكان ي ع و د مريضنا و ي ت ب ع جنايزنا و ي و ا س ي ن ا بل ا قليل والكثير و إ ن أ ن ا س ا أ و إ نناسا يعلمونني به وقد لا يكون أ ح د ه م قد ر آ ه قط كيف لا يوروني الرسول ق ا ل د ذا توروني انت الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ب ي ح ت م شديد بالناس ي ح ت م شديد حتى المساكين يجلس معاهم ويتونس معاهم ويضحك معاهم يا ا ل سلام هذا نبينا فداه نفسي و أ ب ي و أ ه ل ي ومالي الداير مننا جميعا ن ت ع ل محمد المواسة م أ ش ر ف ا ل أ ع ر ا ب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي بالله صلوا وسلموا وباركوا على ا ل ر ح م ة المهداه و ا ل ن ع م ة ا ل م س د ا د وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد وعلى آ ل محمد